يا الرحمن يا رحيم موقع الطريق الى الله يوفقني الحمد لله وشهد الله لا اله الا الله لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كما بعد قال الشيخ حبيب رحمه الله اسماء الله الحسنى فلو اسمه الله الحسنى هي التي اثبتها تعالى لنفسه واثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم واامن بها جميع المؤمنين التي اثبتها الله لنفسه سواء علمناها او لم نعلمها سواء علمها بعض الخلق او لم يعلموها فهو عز جل اختص ببعض اسماء دين علم الغيب عنده كما ياتي الحديث قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسماءه سيرزون ما كانوا يعملون ولله الاسماء الحسنى واضاف الاسماء الى الله عز وجل جعلها اسماء له سبحانه وتعالى ووصفها بانها حسنى أن كل منها حسن يدل على أكمل المعاني فأمرنا الله عز وجل أن ندعوه بأسمائه الحسنة وأن ناذر الذين يميلون عن الحق في أسمائه وهذا هو المنهج الذي سار عليه السلف رضو الله عليهم في ترك الذين يلحدون في أسماء الله والإعراض عنهم وعدم الخوض معهم في مناهجهم الباطلة وإنما نثبت ما أثبته الله نفسه وندعوه بها عز وجل يكون عندنا علم وعمل وندع أهل البدع في بدعهم وذلك أن مناهجهم وطريقتهم في البحث لا تفيد شيئا ولا يحصل منها علم ولا يحصلوا بالرد عليها بطريقتهم زوالوا سبها ولذلك عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة وما كان من هذا الباب بهذه الطرق المنطقية اليونانية وإذا اقتصاروا في ذلك على الكتاب والسنة وهما يتضمنان أحسن الطرق النقليه والعقليه والفطريه في اثبات صفات الكمال للرب سبحانه وتعالى كان هذا المنهج هو الواجب والانحراف كما ياتي في اسماء الله يشمل الانحراف النفي والتعطيل كما ذكرناهم في الفرق المخالفه لاهل السنه في اول شرح المقدمه ذكرنا انهم يشمل ان ماذا عن الحاد يشمل الحاده النفا من الباطنيه والفلاسفه والمعتزله وكذا من يثبت الاسماء مجرده عما عليها فيما ورد من تاويل بعضي معاني اسمائه وصفاته عز وجل كان اشاعره وكالحاد المشبهه فإنه أيضا ميل عن الحق فالذين يشبهون الله بخلقه ويشبهون الخلق بالله عز وجل كلا هم منحرك ومائل عن الحق وأسوء الحد الميل كما ذكرناه فمن يشبه الله عز وجل بخلقه ويصف الرب بصفات النقف التي يصفف بها العباد كاليهود والنطارة في وطفهم الله عز وجل بالعجز والمرض والموت ويصف انه يغلب ويسرى وانه يندم ويبكي وانه يجهل ولا يدري ويبحث وي يعني لا يعرف اين بعض خلقه ويتعب وهو فقير ونعوذ بالله من ذلك وكذا كل من وصف الله بصفات خلقه فوصفه فانه قد وصفه بصفات العجز كالمشبهه المنتسبين الى الاسلام وهو منهم بريء اذ وصف الرب عز وجل بصفات المخلوقين وكلها عبث ونقص وضاع وحدوث بعد ان لم تكن وامن صفات الرب سبحانه وتعالى واسماؤه الحسنى فهي الحسنه الكامله في ادراك صفات الكمال والذين يشبهون الخلق بربهم كذلك ملحدون فإنا ينسبون صفات الرب واسماؤه وما اشتقوه من اسماؤه انسبوه الى المخلوقين فيشبهون الخلقه بالله كاي الحاد المشركين الذين ان يسمون الهتهم الاتا اشتقاقا من الله والعزه اشتقاقا من العزيز ومناء اشتقاقا من المنان وكما يسمون اصنامهم الهه واربابا والعياذ بالله وكما يقول النصارى في المسيح ابن مريم يقولون الرب الى هنا يسوع المسيح تعالى الله ان قديره لهم كبير كل هذا من الالحاد في اسماءه عز وجل امرنا الله ان نذرهم ولا ننشغل بمناظرتهم على طريقتهم بل يكفينا ان نبين لهم الحجج الايمانيه القرانيه وكما ذكرنا هي متضمنه للحجج العقليه حتى ولو قال قائلهم لا يؤمنون بالقران ولا بالسنه يقول ان هذه الادله القرانيه والنبويه متضمنه لاحسن الادله العقليه فمن احسن هذه الادله احسن الرد عليهم بافضل طريق واوضح حجه وبيان يوقن كل احد يمكن ان يوقن بشيء لان الاسلام هو الحق قال تعالى سيرذلون ما كانوا يعملون وقال تعالى قل هو الله احد والرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى فامر الله عز وجل بدعائه باسمه بسم الله وباسم الرحمن عز وجل وذلك ان له الاسماء الحسنى فاذا دعوت الله او دعوت الرحمن فقد دعوت الاله الحق الواحد الاحد وقال تعالى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى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 وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله تسعة وتسعين إثما من أحطاها دخل الجنة وهو وطر نحب الوطر سوى مئة إلا واحدة هذا الحديث متفق عليه أخرجه بالصحيحين وهذا معناه أن هذه تسعة وتسعين إثما من أحطاها قام بحقها تعبد لله ودعاه بها وهذا يستلزم حفظها فانه لا يكون متعبدا لله عز وجل بها الا من علمها واحاط بمعانيها وانفضها معا واما من لم يعلمها فكيف او لم يعلم معانيها فكيف ادعي والله بها وكيف يقوم بحقها ومن ان حقوق اسماءه سبحانه وتعالى ان يعامل كل اسم بمقتضاه فاذا علم ان الله هو الرزاق طلب الرزق منه وحده وابتغى عنده الفضل دون من سواه وكذا اذا علم ان الله هو الرقيب راقب الله عز وجل في كل حركاته وسكناته وهكذا واذا علم ان الله هو الجبار انكسر لعظمته وطلب منه ان يجبر كسره وذله وضعفه وعجزه وهو سبحانه وتعالى الذي بيده الامر كله ولا يتصف بهذه الصفه ولا تسمى بهذا الاسم الذي لا يريق الا بالله عز وجل كما اسمه الله اسمه الرحمن اتعبد له انواع العباده ويتوجه له سبحانه وتعالى بكل بالحب والخوف والرجاء والخضوع اسم الرحمن يطلب رحمته ويرجو ان تناله الرحمه الخاصه في الاخره رحمته بالمؤمنين ولا تسمى بهذه الأسماء لأنها علم على ذات الرب عز وجل وما كان من صفات يحبها الله في العباد تخلق بها فإذا كان علم أن الله عز وجل هو الرحمن ويحب الراحمين رحم خلقه بما شرع سبحانه وتعالى وعمله من مقتضى هذه الشريعة التي فيها الرحمة الراحمون يرحمه من رحمن ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء فكل هذا من حق هذه الأسماء الحسنى ومن إحصائها والله أعلى وعلم زاد التلمذي في روايته هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور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 الباقي في الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الوارد المارد الواحد الاحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول والاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام في المقصة الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور قال التلميلي هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي غيره ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث هذه الروايه وعطفها اهل العين بالحديث التي فيها الزياده قد سبق شرح هذه الاسماء كلها في المقدمه فان الشيخ بنى مقدمته على هذه الروايه من روايه الترمذي واصنع على الله عز وجل بهذه الاسماء كلها فبدا الحمد لله وذكر بعد ذلك كل اسم واختصارا في معناه وقد شرحنا هذه المقدمه قبل ذلك ومسألة أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث قول عامة أهل العلم من أهل الحديث يرون هذه الرواية التي فيها تعديد الأسماء التسعة والتسعين من بعض الرواية ومن اجتهابهم وليس من متن الحديث والدليل على ذلك ايضا اختلافها افرج ابن ابي الدنيا والطبراني وكلاهما في الدعاء وابو الشيخ والحاكم وابن مردويه وابو نعيم والبيهقي عن ابي هريره ان لله تسع وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه اسال الله الرحمن الرحيم الاله الرب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الحليم العليم السميع البصير الحي القيوم الواسع اللطيف الخبير الحنان المنان البديع الغفور الودود الشكور المجيد المبدئ المعيد النور الباري وفي لفظ القائم الاول والاخر الظاهر الباطن العفو الغفار الوهاب الفرد وفي لفظ القادر اذا الفرد القادر الاحد الصمد الوكيل والكافي الباقي المضيف الدائم المتعال جل جلاله والاكرام المولى النصير الحق المتين الوارث المنير الباعث القدير وفي لفظ المجيد المحيي المميت الحميد وفي لفظ الجميل الصادق الحفيظ المحيط الكبير القريب الرقيب الفتاح التواب القديم الوتر الفاطر الرزاق العلام العلي العظيم الغني الملك المقتدر الاكرم الرؤوف المدبر المالك القاهر الهادي الشاكر الكريم الرفيع الشهيد الواجد ذا الطول ذا المعارج ذا الفضل الخلاق الكفيل الجليل هذه الروي ايضا ضعيفه ولفظ الفاضل وده القائم والدائم والقديم والفاطر بهذه الألفاظ عنه كان يبغي أن تذكر مضافة الفاطر استوى العبد الألفاظ الأخرى فيها نظر في عبدها والله عم وأخرج أبو نعيم عن محمد بن جعفر رحمه الله قال سألت أبي جعفر ابن محمد الطابق عن الأسماء التسعة والتسعين التي من أحطاها دخل الجنة قال هي في القرآن ففي الفاتحة خمسة أسماء يا الله يا رب يا رحمان ويا رحيم ويا ملك وفي البقره 33 اسما يا محيط ويا قدير يا عليم يا حكيم يا علي ويا عظيم يا ثواب ويا بطير يا ولي ويا واسع يا كافي يا رؤوف ويا بديع يا شاشر يا واحد يا سميع ويا قابط ويا باسط يا حي ويا قيوم يا غني ويا حميد يا غفور ويا حليم يا الهو يا قريب يا مجيب ويا عزيز يا نصير ويا قوي يا شديد ويا سريع ويا قريم هو سريع انما ورد السريع والحساب سريع الايقاف ولم ترد سريع فقط وفي ال عمران يا وهاب ويا قائم ويا صادق ويا بائث ويا منعم ويا متفضل وفي النساء يا حسيب ويا رقيب ويا شهيد ويا مقيت ويا ودود يا علي يا كبير وفي الانعام يا فاطر ويا قاهر ويا لطيف ويا برهان برهان هذا فيه نظر وفي الاعراف يا محي يا مميت وفي الامثال يا نعم المولى ويا نعم النصير وفي هود يا حفيظ ويا مديد يا ودود ويا فعال لما تريد وفي الرعد يا كبير ويا متعالي وفي ابراهيم يا منان ويا وارث وفي الهجر يا فلات وفي مريم يا فرد وفي طه يا غفار وفي قد افلح يا كريم وفي النور يا حق ويا مبين وفي الفرقان يا هادي وفي سبأ يا سفتاح وفي الزمر يا عالم وفي غافر يا قابل التوب يا ذا الطول يا رفيع وفي الذاريات يا رزاق ويا ذا القوه يا متين وفي الطور يا برق وفي اقتربت يا مقتدر يا ملك وفي الرحمن يا ذا الجلال والاكرام يا رب المشرقين يا رب المشرقين والمغربين يا رب المغربين يا باقي يا معين وفي الحديد يا اول ويا اخر ويا ظاهر ويا باطن وفي الحشر يا ملك ويا قدوس يا سلام ويا مؤمن ويا مهيمن ويا عزيز ويا جبار ويا متكبر يا خالق ويا بارئ ويا مصور وفي البروج يا مبدي يا معيد وفي الفجر يا وتر وفي الاخلاص يا احد الاطمن انتهى من كلام محمد من كلام ابي جعفر الصديق ابي جعفر من كلام جعفر الكلام جعفر الصادق جعفر بن محمد لانه الراوي محمد ابن جعفر يقول سالته ابي ابوه هو جعفر وقد حررها الحافظ المحجبي في تلخيص الحبيب 97 اسما من الكتاب العزيز منطبقه على لفظ الحديث ورتبها هكذا الله الرب الاله الواحد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهين العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الاول الاخر الظاهر الباطن الحي القيوم العلي العظيم التواب الحليم الواسع الحكيم الشاكل العليم الغني الكريم العفو القدير اللطيف الخبير السميع البصير المولى المقتير القريب المجيب الرقيب الحسيب القوي الشهيد الحميد المجيد المحيط الحفيظ الحق المبين الغفار القهار الخلاق الفتاح الودود الغفور الرؤوف الشكور الكبير المتعال المقيت المستعان الوهاب الحفيظ الوارث الولي القائم القادر الغالب القاهر البر الحافظ الاحد الصمد الملك المقتدر المقتدر الوكيل الهادي الكفيل الكافي الاكرم الاعلى الرزاق ذو القوه المتين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول رفيع الدرجات سريع الحساب فطر السماوات والارض بديع السماوات والارض نور السماوات والارض مالك الملك ذو الجلال والاكرام اسم الحفي يعني انما ورد في قول طاووس على انه كان به حفيا اي عوده الاجابه وعده في الاسماء في احتمال وقد عدها جماعه غير من ذكرنا كشيار بن يعين وابن حزم والقلطبي وعدها ابن العربي المالكي في احكام القران مرسما مرسما لها على الصور لكنه أخطأ في بعض ما عده كما سنشير إليه قريبا الشيخ العثامين أيضا له جامع في ذلك والذي نراه في هذه المسألة أن التسع والتسعين اسما غير محصور شرعا في أسماء بعينها نعني بذلك أنه لم يرد عدها على النبي عليه الصلاة والسلام من طريق الطهيس تقوم بها الخجة ومن اجتهد من العلماء في جمعها من القرآن ومن اجتهد من العلماء في جمعها من القرآن وجميعها من القران والسنه فهذا في الحقيقه ليس تحديدا لهذه 99 ولا ينبغي ذلك ان يقول هذه 99 الاسم فانه ما من احد منها الا وفاته اسماء اخرى والبعض قد ذكر اسماء مشتقه من افعاله عز وجل وعم السلف يظهر من تصرفهم صحه ذلك عندهم يرون ان ذلك لا ينافي التوقيف وانه يصح ان تشتق الاسماء الداله على معاني الكمال من اسماءه الحسنى من افعاله عز وجل كان تسمي المنعم مثلا والمحيي المميت ونحو هذا وغيره كثيرا ذكرناه يعني ذكروه في ما جمعوه من الاسماء ومن اقتصر على ما ورد بصيغه الاسماء وبعضها مضاف وبعضها وما يعني بدون مضافا الى بعض المعاني ولم يدخل فيها المشتق فهذا كما ذكرنا كله فيه اجتهاد وليس ذلك بتحديد بان هذه المقصوده والا فلو كان كذلك لبيانه نبي عليه الصلاه والسلام وتناقله السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم والذي أظهر كما ذكرنا أن هذه التسعة والتسعين إنما ذكرت للترغيب في أن ندعو الله بالأسماء الحسنى التي وردت في الكتال والسماء جميعا فإذا دعونا الله عز وجل بها جميعا وأحطيناها جميعا فإنها قد دخل فيها التسعة والتسعين إسماء كما رغبنا في ليلة القدر وأبهمت في العشر الاواخر من رمضان وكما رغبنا في ساعة يوم الجمعه وقد يعني جعلت في فيما بعد العصر او فيما بين طلوع الخطيب على المنبر الى انقضاء الصلاه في او بعد العصر وافضل اقرار بعد العصر وهي ايضا ساعه يسيره واخر ساعه بعد العصر لا يقتضي انها محصوره في توقيت معين لكن ارجى اوقاتها كذلك فمن اجتهد من بعد العصر إلى غروب الشمس أدرك الساعة إن شاء الله مع شهوده الجمعة فإنه يكون بذلك قد أدرك الساعة ومن قام العشر الأواخر قام ليلة القدر فنقول من دع الله بالأسماء الواردة في الكتاب والسنة فقد دع الله بالأسماء التسعة والتسعين ولا ينبغي أن يجزم أحد بأن هذه الأسماء ويغير ويضيف ويحذف ونحو هذا فإنها فانه كما ذكرنا امر ليس منصوصا عليه وبالتالي فيعني في يدعو الله بمعرفه السنه والسنه في ذلك اصل فكاسم الجميل مثلا واسماء كثير وردت في السنه و وردت بعض افعالها في القران لم يعدها مثلا المحجر لانه انما عد الاسماء التي وردت اسماء فلم يدغل فيها مثلا القابض الباصط وقد ورد في السنه ان الله هو القابض الباسط المسخر فدل ذلك على انها يعني كل هذه الاجتهادات ليست يعني جامعه او قاطعه في جمع هذه الاسماء وانما يرجى ان تكون فيها ومن دعا الله عز وجل بجميع الاسماء الوارده كلها دخل في من احصى هذه الاسماء الحسنى يقول واعلم أن أسماء الله عز وجل ليست بمنحطرة في التسعة والتسعين المذكورة في حديث أبي هريرة ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن بل ولا فيما علمته الرسل والملائكة وجميع المخلوقين لكن هذه التسعة والتسعين لها خاصية وهي أن من أحطاها دخل الجنة وليست أن أسماء الله فقط في التسعة والتسعين يقول لحديث ابن تعود عند أحمد وغيره ما ان رب طول الله تبارك وتعالى انه قال ما اصاب احدن قط هم هم ولا حزن فطلبه اني عبدك وابن عبد وابن, وابن امتك ناصيتي بيدك ما عبد في حكمك عدل في قضائك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهبها منه إلا أذهب الله قزنه وهم وأبدله مكانه طرحا فقيل آبات والله أسع لا نتعلمها أي هذه الكلمات وهذا الدعاء فقال بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها حسن حسنه الحافظ وابن حبان والحاكم وأبو يعلم وصحاه أبن الألبي فهذه هذه الدعوه المباركه دليل واضح على ان اسماء الله ليست منحصره في 99 بل الذي ورد في الكتاب والسنه اكثر من ذلك بلا شك اسماء اسماء الله الحسنى التي وردت في الكتاب والسنه اكثر من 99 فضلا عما استأثر الله عز وجل به سبحانه وتعالى وهي كلها سمى الله به بها نفسه فسميت به نفسك او انزلته ذك ذلك من عقل عطف الأو عطف الخاص على العام فكلها أسماء سمى الله بها نفسه منها ما أنزله في كتابه ومنها ما علمه بعض خلقه ومنها ما استأثر عز وجل بها في علم الغيب عنده كلها معطوفة على العام الأول وهو سميت به نفسك ولذلك نقول الاجتهاد فيما ورد يجعل العبد قد أحطى التسعة والتسعين التي من أحطى دخل الجنة وليس انه بذلك احصى اسماء الله الحسنى كلها يقول اعلم ان من اسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه الا مقترنا بمقابله فاذا اطلق وحده اوهم نقص تعالى الله عن ذلك فمنها المعطي المانع والضار النافع والقابض الباسط والمعز المذل وخافض الرافع هو في الحقيقه اللي هو ما لا يطلق الا مقترنا بمقابله وهو الضار والمانع والقابض والمذل والمميث والخافض يقول لا يطلق على الله عز وجل المانع الضار القابض المذل الخافض كل على انفراده بل لابد لنا ازدواجها بمقابلاتها اذا اذ لم تطلق في الوحي الا كذلك ومن ذلك المنتقم لم ياتي في القران الا مضافا الى ذو كطول تعالى عزيز ذو انتقام أو مقايضا بالمجرمين كقوله تعالى ان من المجرمين منتقمون حقيقه ان هذا ليس فقط في الاسماء وانما ايضا في الافعال فهذه الافعال كما تقول والله يخفض ويرفع والله يقبض ويبسط ونحو هذا فلان الاطلاق عموما سواء كان كاسم او كفعل اذا اطلق مجردا عن المقابل لم يدل على المعنى المقصود من سعة ملكه وعظمته عز وجل وتصرفه في الخلق كيف يشاء فإنما أوهما نقصا لا يقال الضار المميت فإن هذا ينسر العباد عن ربهم عز وجل فضل أنه لم يرد كذلك ولو قلت أنه يضر ويميت ويذل ويهين وتسكت دون أن تسكت السياق المناسب سواء كان بالمقابل أو كان بمن يستحق ذلك فتقول مثلا يعني قتلهم الذي يميت الخلائق ولا يموت مثلا ونحو هذا إذا كنت تتكلم عن من تجبر وطاء فأهلكهم الله عز وجل لا تقول المهلك أو عز وجل أهلك أهلك وتذكر من يستحق الهلاك وكذا المنتقم فالصحيح ان هذه الاسماء لا تطلق الا مقترنه بمقابلاتها او مذكوره في سياق يدل على المعنى الكمال ولو درت عن المقابل او السياق لم يغد معنى اما اسم المعطي والنافع والباسط والمعز والرافع فلا بأس ان تطلق لانها لا تتضمن ايهام النقص كما ذكرت لو قيل عبد المعز مثلا وعبد الباسط وعبد المعطي وما هو هذا لم يكن موهما لنقص بل يدوز ان يطلق تطلق هذه الاسماء والله اعلم ويدوز ان يعبد المات في اسمائهم لها كما ذكر يقول واعلم انهم قد ورد في القران افعال اطلقها الله عز وجل على نفسه انا سبيل الجزاء العدل والمقابله وهي فيما سيقت في فيه مدح وكمال لكن لا يجوز ان يستقى له تعالى منها اسماء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الايات او معنيها او معانيها يعني كقوله تعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعوهم حقيقه وذكر الامر تحت انواع الافعال وهو ذكر اولها اسما وليس فعلا وهو ايه خادعوهم وهو اسم هو خادعوهم خبر خادعوهم خبر هو طابرم فبتضمن خاضع وده اسم مش مش فعل وده دليل على ان الامر ليس العبره فيه انه ورد اسما او ورد فعلا العبره بالسياق الذي يدل عليه هو ورد على سبيل المجازاه ومقابله العباد بما يستحقون فالله خادع المنافقين ولو قلت ذلك لم يكن به بأس وانما الاطلاق المجرد كما لو قلت ان الله يخدع ويمكر ويخا يعني ان الله يخدع ويمكر و آ... يكيد وتسخط انما تقول يخدع المنافقين ياخد يمكر بالكافرين يكيد بالكائدين للاسلام وهكذا اذا اطلقت الاسم لم يكن ممنوعا ايضا اذا كان في نفس السياق قل تخدع المنافقين خير الماكرين يمكر من يستحق المكر وخير الماكرين اسمي قوله ومكر ونكر الله فالابره ليس يروده كفعل او يرود كاسم الابره بان السياق قد يوهم نقصا اذا اذا اذا جرد الكلام عنه ان السياق ورد بطريقه لابد من ان يرد بها او بمعانيها بمعانيها فاذا جرد الاسم او الفعل عن السياق اوهم نقصا فلا يدلك او لم يفي كمالا كما فاء وقوله تعالى نسى الله فنسيهم فلا يصح أن تقول أن الله ينسى وتذكت أو أن تقول أن ما يسي فكلهما لا يصح وقوله تعالى وإذا خلوا إلى شاطئهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزيون الله يستهزي بهم فلا يدوز أن يطلق على الله تعالى مخادئ ماتر الناس المستهزئ ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه ولا يقار الله يستهزئ ويقادئ ويمكر ويمسى على سبيل إطلاق ثار الله من ذلك علو كلمه لذلك لا يصح ان يطلق لا فعل ولا اسم انما يذكر مقيدا بالسياق الذي ورد فيه او بنحو معناه قال ابن القيم رحمه الله ان تعالى ان الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا يعني ايه مطلقا عشان الكلام ده هنا يعني بدون قيود انما ورد ان يصف وصف نفسه بذلك مقيدا احنا كلمه مطلقا دي بنستعملها يعني بمعنى ابدا قد ورجع هنا المعنى مش مقصود زي استعملناها احنا لكلمه مطلقا وانما المعنى ان الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والتزراء الا مقيدا وليس انه ابدا ما وصف وصف نفسه بلا شكل هذه الافعال لكن وردت مقيده يقول ولا ذلك داخل في اسماءه الحسنى ومن ظن من الجهاد المطنفين في شرح الاسماء الحسنى ان من اسماءه تعالى الماكر المخادع المستهز الكائب فقد فاها بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماء تصم عند سماعه وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق عن نفسي هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء وأسماءه تعالى كلها حسنى فأدخلها في الأسماء الحسنى وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم وهذا جهل عظيم فإن هذه الأفعال ليست منزوحة مطلقا بل تندح في موضع وتدم في موضع فلا يجز إطلاقه أفعى لها على الله تعالى مطلقا يطلق الأفعال فإذا قالوا أنه تعالى يمكر ويقضع ويستهزئ وأكيد وكذلك بطريق الأولى لا يستق له منها أسماء يسمى بها زي ما قلنا إذا كان يذكر صغة الإسم مقترنة بما يدل على الكمال فهو عز الله خير الماكرين هذا معنى حسن يدعى به اللهم يا خير الماكرين امكر بالذين يمكرون بالمسلمين اللهم يا خالق الماكرين انكر بهم ودمرهم تدميرا فهذا امر مشروع صحيح وان يدعى به عز وجل ويسمى به عليه من اسماء الحسنى فليس يعني مساله انه ورد كفعل في القران ولا ورد كاسم الكلام ان الكلام انه ورد في سياق معين ورد مقيدا فلا بد ان يستعمل مقيدا اما لو قال يا ماكر فهذا لا يصح يا مستهزئ فهذا لا يصح او او اخبر عن الله عز وجل ما يوهم هذا النقص فهذا لا يفر يقول ابن القيم رحمه الله بل إذا كان لم يأتي في أسماء الله الحسنى المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الطانع لم يأتي في أسمائه التي وردت في السنة ذلك مع أنه وردت الأفعال الله عز دل فعال لما يريد ولم نشتق اسم الفاعل المريد ونطلقها على على الله عز دل لك أسماء وكذلك الصانع وانا دي اكثر استعمالات المتكلمين يقول ولا الفاعل ولا الصانع ان مسمياتها تنقسم الى ممدوح ومذموم وانما يوصف بانواع المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد فكيف يكون منها الماكر والمخادئ والمستهزئ ثم يلزم هذا الغالث ان يجعل من اسمائه الحسنى الداعي والآفي فانو الله يدعو الى دار السلام والآتي فأسل الله بنيانه من الخوارج والجائي وجاء ربك والملك صفا صفا والزاهد ذهب الله بنورهم والقادم وقدمنا الى ما عملوا من عمل وهي والزايد فزادهم الله مرضى شيء الرائد والزايد والناسي فنسى الله ناسييهم والقاسم نحن قسمنا بينهم معيشتهم والصاخب سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون والغضبان ورضض الله عليهم ولعنهم واللاع الى اضاعاف اضاعف ذلك من الذي اطلق تعالى على نفسه افعلها في القران وهذا لا يطلوه مت من ولا عاق فمقتول ان الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالمكر بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزائر من فعل ذلك بغير حق وقد علم أن المجازات على ذلك حسنة ومن المخلوقين فكيف من الخالق سبحانه وتعالى قلت ومن هنا يتبين لك ما ذكرنا من النظر في بعض ما عده ابن العربي وكأن ابن القيم يعني يشير إليه أو غيره فإن الفاعل والزارع إذا أطلق بدون متعلق ولا سياق بدون متعلق ولا سياق يدل على وصف الكمال فيهما فلا يفيد فلا يفيد, يفيد مدحا اما في سياقها من الايات التي ذكرت فيها فهي صفات كمال ومدح وتوحيد كما قال تعالى كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين هي وردت بايه صيغه الاسم الفاعل على الزوجين ومع ذلك لم يجد ان تجرد عن اطلاقها لان الفعل فقط ليس ليس ما ممكن ان اسونه فعلا حصل فعلا قبيحا والعباد فاعلون كذلك فيمكن ان يوهم المعنى غير الذي الذي يفيد كاملا يوهم معنى غير الذي يفيد كاملا فتبين بذلك انه لابد ان تذكر في سياقها وقال تعالى انتم تزرعونه ام نحن الزارعون اثرائيتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون فانت اذا قلت الله عز وجل الزارع أو قل أنت يا رب الذي زرعت لنا هذه بمعنى أنبتها لنا وهو يسني على الله بذلك لم يكن هذا بمذنب سواء استعمل الفعل أو الاسم أما إذا أطلقه بعيدا عن السياق فلا يصح لك يقول أكبر مصيبة أن عد في الأسماء الحسنة رابع ثلاثة وسادسة خمسة هذه قويحة جدا لانه ضاها فيها والعاده بالله من يقولون ان الله ثالث ثلاثه فجعله ثالث ايه رابع ايه ثلاثه هذا كلام منكر قبيح لا شك فيه اي فقال وفي سوره المجادله اثنان فذكرهما اللي هو رابع وثلاثه ومورد فعل بصيغه الاسم اسم الفاعل ما يكون منجوا من ثلاثه الا هو رابعهم لا يبقى كيف يطلق هذا الاسم يقال يا رابعه كل ثلاثه في نجواهم ويا خامسه كل اربعه في سرهم ونحو هذا ولا يقال ان ذلك من اسماءه عز وجل مطلقا عن السياق يقول هذا خطا فاحش فان الافه لا تدل على ذلك ولا تقضيه بوجه لا منطقا ولا مفهوما فان الله عز وجل قال الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو ربيعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا اذنى من ذلك ولا اكثر الا هو ما هم اينما كان واين في هذا السياق رابع وثلاثه و5 كان حقه اللائق بمراده ان يقول رابع كل ثلاثه في نجواهم وثالث كل خمسه كذلك فانه تعالى يعلم افعالهم ويسمع اقوالهم كما هو مفهوم من سطر الايه ولكن لا يليق بهذا المعنى الا سياق الايه والله اعلم يقولوا اعلم ان دلالة اسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما مطابقة يعني ان اسم الرحمن يدل على ذات الرب عز وجل الزيادة في الذهن على الذات ليس الزيادة في الخارج لمعنى نثبت لله عز وجل ذاتا كما نقوم قال ابراهيم عليه السلام اني كذبت ثلاثه كذبات اثنتان منهما في ذات الله وكما قال حبيب رضي الله عنه وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على او تصلي شيل ومنمذعي فاثبات الذات في في الحقيقه لا توجد ذات مجرده عن الصفات وورود الاسم الدال على صفه زائده على مجرد الذات زياده في الذهن فقط في ذهن الانسان وليس في الحقيقه في الخارج ليس في الحقيقه بنقول يعني اسم الرحمن يدل على ذات متصفه بصفه الرحمه طب الامر ده زياده الرحمه على مجرد الذات الذات المجرده لو قلت صفه الوجود صفه حقيقيه لله عز وجل لا شك ان ربنا عز وجل هو ايه وجود ودي اللي بيعبر عنها البعض من يقول ان الله شيء اصرف عنك الله شيئا كما قال قل اي شيء اكبر شهاده قل الله سيد بين يدي و اذا اطلق ذلك فمقصود ايه كلمه اي يعني معنا له ورود فاسم الرحمن يدل على ورود الرب عز وجل ويدل على اتصافه بالرحمه العامه فهذا الامر بيقولوا متبقتا علشان ما حدش يظن انه لما اطلق الاسم صارت هناك اشياء زائده على الذات بل لم يزل الله عز وجل بذاته واسماؤه وصفاته واحدا احد فاسم الرحمن دلالته على الذات دلاله مطابقه والاسم يتضمن صفه الرحمه ويستلزم باقي الصفات تلازما لان الله واحد ولان الله هو الرحمن وهو السميع فاسم الرحمن دل على صفه السمع ودل على اسم السميع من التلازم معانا كده تلازم ازاي نقول بس شرح شرح لمعاني الكلمات الثلاثه دول يعني ايه المطابقه والتضمن والالتزام لو نقول دايره كده ودائره عليها منطبقه عليها تمام الانطباق في ديرهيم مطابقتين ولا مثلثين متطابقين ده قد ده بالظبط ما يخرجش عنه ولا يزيد ولا ينقص ده مطابقه طيب دايره كبيره وجواها دايره صغيره يبقى ده ايه الدائره الكبيره تتضمن الصغيره والمعاني دي نفس الكلام ممكن المعنى يتضمن معنى ايه اقل منه ويشمل بياد عليه ماشي كده احنا قلنا اول التزام بقى معنى دايرة جبيرة دايرة ايه وبرها دايرة تانية ولازئين في بعض بمعنى ان دي مهما تروح في ايه تريبا التانية ايه ملازماها دا معنى الكلمات التلاتة دول فاول حاجة بيقول ان اسماء الله عز وجل دال على حق على عيقاتها دالته على اسم ذات مطابقة عشان ما حدش يتصور قد في زيادة والنقطان دي في ذات الرب سبحانه وتعالى عشان ربنا عز وجل الله اجزاء او يتبعض او في عدة زيادة دلت على دي على مثلا الرحمة حاجة زائدة كأن في ذات وبعدين حديد عليها شوية حاجات لا ذاته الرب عز وجل الله واحدة سبحانه وتعالى هو واحد في ذاته بمعنى انه لا يتبعض ولا يتجزأ سبحانه وتعالى لانه الواحد عز وجل مش اجزاء مش ان فيه زي الانسان مثلا نقول ايده ده جزء من اجزاء ما مش كده ممكن يتقطع يد ودا ما بقتش عشان كده ما نقولش ان ده من ما نقولش ان ان صفه اليد وصفه الرجل وصفه الوجه ما قلناش ابدا ولا حد شاف اطلق انها اجزاء لله لكن ده كان ده قال انها ايه صفات السلف اجمعوا على تسميتها صفات وليس على تسميتها ايه اجزاء ولا ابعاض محدش ابدا قال ان هذا جزء من الله قط من السلف اجمع عليهم ولا حتى من اهل البدع معنا كده يعني ما فيش حد متين يقول دي اجزاء ربنا الله عز وجل لا تجز ده سبحانه وتعالى لان ده ده فبنقول انو ما ذكروا اصلا اسماء الله يدل على ذاته مطابقا علشان نعرف ان ده ان اسم الرحمن يدل على ذات الرب هو سبحانه وتعالى الله هو الرحمن عز وجل هو السميع هو البصير اسم البصير يدل على ذات الرب اثبات صفه الوجود لله عز وجل وصفه الرحمه دي الزياده دي نقول كده في الذهن مش زياده في الحقيقه مش انها شيء زائد على الذات منفصل عنها او يمكن فصله عنها الزياده في الذهن الانساني معنا زي ما قلنا الانفصال ما بين الصفه والموصوف انفصال ذهني وليس في الحقيقه وفي الخارج انت طويل هل يمكن فصل طولك عنك طب لو قلت طولك وانت مش الذهن بيفرق بين الاثنين ولو طولك كام يقول ده طوله كذا ده طويل او قصير ده ده انفصال ذهني معانا كده لكن في الحقيقه في الخارج شيء واحد السماء وزرقه في السماء لو قلت السماء بتوصف موصوف لكن ايه الزرقه دي صفه من ايه من صفاتها معانا كده اعراض من الاعراض التي تحصل فيها الغرض المطلوب الانفصال ان ده في الذهن فنقول الزياده على مجرد الوجود الصفات التي تدل الاسماء الداله على صفات زائده على مجرد الوجود دي الزياده دي زياده ذهنيه عشان كده بقول الاسماء داله على ذات الرب مطابقا فاهمين مطابقا يعني ان الله هو الرحمن هو السميع لو قلت السميع هو الله ولا الرحمن هو الله والبصير هو الله ما مش ان كل اسم يعني فيه يدل على ذات اخرى ولا زياده على على الذات الاخرى الذي الذي دل عليه الاسم ده الاخر بل هي كلها ذات واحده متصفه و سماها سما الله نفسه بهذه الاسماء كلها ماشي كده وكل اسم يتضمن صفه لان ممكن يكون في صفه ولا يكون لها ولا يكون تذون دال على اسم ليس من اسماء الله ذو اليدين معنى كده ولكن من صفات الله ان يده مبسوطه معنى كده فليس كل اسم ليس كل صفه تدل على اسم ما يمكن ان يكون هناك صفات لا تدل على اسماء لا تدل عليها اسماء واما كل اسم فيتضمن صفه فاسم السميع يتضمن صفه السمع اسم البصيره يضمن صفه البصر برده نقول في فرق بين الصفه الموصوف ان الصفه غير الموصوف بدايه تعدد الصفات والموصوف ايه واحد معنى كده بنأكد برده ونقول ان ان الغيريه دي غيريه في الذهن غيريه في الايه في الذهن ان ان اقول الصفه غير الموصوف يعني الرحمه والرحيم السمع والسميع في فرق بين الاثنين الفرق ده ايه في الذهن لا يوجد سميع بلا سمع بل كل الـ يعني الواقع المعترض على كلمه سميع بلا سمع دي ان هم ما فرقوش بين ما في ذهننا الخارج عامله الكلام ان هو كأنه بذلك يقولون منطق رياضي يوناني عنده دي غير دي يبقى دي مستويش دي فإيه در يفصلنا بين الأشياء التي لا يمكن في الحقيقة الفصل بينها الرياضة ما تتطبقش في الكلام ده ده مش, مش حاجات رياضية هلقول واحد زائد واحد تسوي اثنين نقص ثلاثة تسوي نقص واحد و... لا ده مش كبه أبدا من إطلاق أولا اللغة والعرف فضأ العرف الشرعي والعرف اللغوي على عدم الفصل بين الصفات والموصفين ماشي انه لا يمكن الفصل بينها لكن في فصل ذهني اه الفرق الذهني يفرق في بالك فده معنى هذه الكلمه ان ان اسماء الله تدول تتضمن تدل وتضمنا بدلاله التضمن على صفاته عز وجل كل اسم يتضمن الصفه التي يدل عليها فهو سميع يدل على صفه ايه السمع علي يدل على صفه العلم قدير يدل على صفه القدره رحمان يدل على صفه الرحمه حليم ادلع صفه الحلم ويستلزم باقي الصفات دلاله الاسم الرحمن على اسم السميع وعلى صفه السمع بانه دلاله لا التزاما لو قلنا تضمنا ان هي اللفظ ما يدلش عليه كده يعني انت دلوقتي لو في مخلوق من المخلوقين انت قلت ان هو بيسمع هل ده استلزمه بيبصص مستلزمش ده ممكن فصل في البشر والمخلوقين ولكن لان الله عز وجل هو السميع البصير وصفاته لازمه لذاته فاسم السميع يدل على معنى الايه البصر بدلاله الايه الالتزام تمام فهمنا اسم القدير يدل على معنى العلم بدلاله الالتزام ويدل على صفه القدره تضمنا ويدل على ذات الرب وطبقه اسم الحكيم يدل على صفه العلم التزاماً ويدل على ذات الرب مطابقاً ويدل على صفه الحكمه تضمناً تعالى كده يقول بلاله باسمه تعالى الرحمن على ذاته عز وجل مطابقاً وعلى صفه الرحمه تضمناً وعلى الحياه وغيرها التزاماً وهكذا سائر اسماءه سبحانه وتعالى يعني نقول مثلا اسم الحي يدل على صفه الحياه تضامنا ويدل على ذات الرب وطابقه ويدل على صفه العلم ابتزاما وهكذا سائر المعاني اسم الواحد يدل على صفه الوحدانيه تضامنا ويدل على صفه القدره ابتزاما ويدل على ذات الرب وطابقه ان شاء الله تكونوا فهمتوا يقولوا هكذا ثم انذا وليست اسماء الله تعالى غير كما يقوله الملحدون في اسماء دار الله عما يقولون الهوا كبيرا فان الله عز وجل هو الاله وما سواه عبيد وهو الرب وما سواه ربوب وهو الخالق وما سواه مخلوق وهو الاول فليس قبله شيء وما سواه محدث كائن بعد ان لم يكن وهو الاخر الباقي فليس بعده شيء وما سواه فاني فلو كانت اسماء الله تعالى غيره كما زعموا لكانت مخلوقه مربوطه محدثه ثانيه الكل الكل ما سواه كذلك تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كلمه مساله حادثه بسبب المعتزله وعلم الكلام وهي في الحقيقه زي مساله الصفه غير الموصوف بقى هل القران هو الله ولا غيره هو نفس الكلام على الطريقه دي هو كلام المنكر اللي يوكل الانسان في الفتاه هو طريقه علم الكلام يقول ان القران هو الله ولا هو غيره ولا ينفع تقولوا القران وايه كلامه عذاب وايه ليه انا التزم الاسئله اللي ملهاش يعني الا الاجابه الغلط كانه يسال يقول له 5 و4 8 ولا 10 طب وانا مال انا عنتليت اذني باجابه انت بتقول لي هو اهي او غيره ده مش تخصيم ضروري في الموضع ده مش تخصيم ضروري لا اما تقول له هي صفته مثلا وده اسماء الله عز وجل تقول هي الله هي المع... الامر ده حدث بسبب ان المعتزله قالوا ان اسماء الله غير فهي مخلوقه لانهم يقولوا ان كلام الله ايه مخلوق مش كده ولذلك فهم يلتزموا بذلك ان اسماء الله عز وجل ايه مخلوقه ايضا لانها من كلام فاهل السنه منهم من رد عليهم عشان يرد بداتهم فقال اسماء الله هي الله وليست ايه غيره والصحيح ان ربنا عز وجل قال ولله الاسماء الحسنى فاحنا لا نلتزم هذا ولا ذكر نقول ان الاسم للمتمم الاسم ايه للمسمى الله له الاسماء كما قال عز وجل فلماذا اقول ربنا عز ما رب له والله هو الاسماء الحسنى وانما قال له الاسماء الحسنى قال ولي الله الاسماء الحسنى الرسول ما قالش الله 99 اسما انا ليه التزم هذا الالتزام الذي لم يدل عليه كتاب ولا سنه والذي قد يوهم معنى اير غير صحيح تقول الله 99 اسما 99 اسما الله هو الاسماء لا الله عز وجل له الايه الاسماء ده كلام اصلا ما تيجي تفكر فيه في معناه ليه كلام غير يعني متسق بالكلام ولا يتكلم مثل ذلك العرب ولا غيرهم ان يقولوا ان ده هو ان الاسم هو المتمم هو الاسم يطلق ويراد به المتمم ده ده الاغلب الاعم في الاستعمال ولكن قد يطلق ويراد به غير ذلك ولذلك انت الناس ممكن تتحرج ان هم يقولوا ايه مثلا اعرب قال الله تعالى قل هو الله أحد فالواحد قال له قولك قال فعله ماضي مبني على فتح الله فاعل مرفوع بالضم فالبعض يكره اللفظ له بأن يظن أنه هو حيال ذا من ربنا هو اللي مرفوع بالضم فيقوم يقول هذا لفظ الجلالة وده معنى مفهوم أصلا لما يجي واحد بيعرب عن كلمة أو تقول الله كلمة مكورة من أربعة حروف أو خمسة حروف فهذا الكلام المقصود دي لما يكون في قرينه داله على انها بتتكلم على الكلمه التي تدل على المسمى على الذات في فرق بين الاسم والمسمى الانفصال ده ايضا في الذهن مش كده في فرق بلا شك بين الاسم والمسمى واسماء الله حق وليست مستعاره كاسماء المخلوقين يعني احنا دلوقتي مثلا في واحد اسمه محمود مش كده ممكن يكون في الحقيقه محمود يكون ممكن يكون ايه مزموم أسماءه مش شرد يكون حقيقية الأسماء البشر والمخلوقات ممكن تكون مستعارة وممكن تكون مش مشتقة ولا لها معنى ما نعرفوش عربعة مع حروف ما نعرفش جاتل ليه كده يعني كلمة أسد ايه اللي خلاهم يعبروا عن الحيوان بالأسد ما نعرفش الحيوان المعروف ده بين أقلق. ما حطوش حروف تانية ليه ما نعرفش ربنا اللي علم الناس كده سبحانه وتعالى هم... كل الناس لقتنا في تتكلم هذه الطريقة والناس تلقطت اللغات عن اباها من غير سؤال لماذا حد سال اصلا ان هما سميته ده ولا الطفل بيسال ولا حد بيكبر ويقول ليه سموا ده كده وحطوا شرف ثانيه ليه ان مثلا ده سموه حيطه وده سموه خشب وده سموه حديد لا ما حدش بيسال ولا اصلا هو اهل الكلام هم اللي ادخلونا في كل هذه المتاهات معانا كده الغرض المقصود ان الاسم في حق المخلوقين يمكن ان يكون غير حقيقي كريم وهو بخيل جدا واحد اسمه حمار وهو ليس بحمار ماجره واحد اسمه كلب قبيله اسمها كلب وهم ليسوا بكلال وفي المدح والذم فالامر ده ليس ايه على الاطلاق وانما بعض الناس يفتحقون ان يوصفوا ببعض معاني اسمائهم وبعضهم يفتحق ان يسمى بكل الاسم زي الرسول صلى الله عليه وسلم محمد واحمد صلى الله عليه وسلم فهو احمد الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم كثير المحامد صلى الله عليه واله وسلم وهو محمود ونحو ذلك وهو النذير البشير مع اسمه عليه الصلاه والسلام لان الله عز وجل الذي سماه واختار له هذه الاسماء فهي اسماء حسنا جميله تدل على معاني حقيقيه اسماء الله عز وجل كلها تدل على حقائق وليست اسماء مستعاره وليست اسماء ليست لها معاني بل كلها لها معانيها الداله فعلى كمال الله عز وجل فبنقول اسماء الله سبحانه وتعالى تطلق ويراد بها الله بنقول يعني ايه الكلام ده انت لو قلت احمد جاء محمد جاء من السفر انت قصدك ايه في الكلمه اللي انت اطلقتها ومحمد جه ولا محمد جاء من السفر فانت قصدك الكلمه اللي جت قاطعها لا انت انت تقول الكلمه لما تقول لي طالب في المدرسه اعرب محمد جاء من السفر تقول محمد مبتدا مرفوع بالضمه يبقى انت كده قصدك ما كلمه ايه محمد مش كده كلمه نفسها اللي بتتكلم عليها ما تتكلمش على الشخص نفسه على المتمم ذاته فانما تطلب يتكلم على المسمى لما نتكلم في السياق المعتاد وده الاغلب في كلام الناس ربنا علم البشر الكلام عشان يعبروا عن معاني واستعمالهم هو الاغلب الاعم ان هو يعبر بيه عن معنى مش بيتكلم على تفاصيل الكلمه ذاتها لو قلت محمد كلمه فيها اربعه حروف دي انت قصدك فيها الايه الكلمه ده بالنسبه للاغلب ولا ده لما نيجي نتكلم في اللغه فقط اما استعمالاتنا اليوميه ليل ونهار والبشر كلهم يكلمهم فمقصودهم من كل كلمه بيتكلموها المعنى اللي بتدل عليه ماشي كده فالاغلب الاعم ان الاسم يطلق ويراد به المتمم وكذلك حين تدعو الله عز وجل باسماءه فانت اذا قلت الرحمن علم القران كما قال الله عز وجل الرحمن القران فهل المقصود فقط الكلمه لا المقصود الله عز وجل المسمى بالرحمن وكلمه الرحمن كلمه دل على ذات الرب عز وجل لها اختصاصها عن سائر الاسماء من ان الله هو الذي سمى نفسه بهذه الاسماء وانه متصف بما تدل عليه المعاني وليست انها اسماء مجرده عن المعاني تعالى كده زي ما يكونوا اسماء الناس او اسماء جامده ما لهاش معنى زي اسماء الكائنات اللي ما نعرفش ليه اسمها كده لكن اسماء الله الحسنى داله على ايه معاني الكمال كلها وهي مستق... يعني ايضا لها خصوصيه من جهه ان الله هو الذي سمى مفترى هذه الاسماء قبل ان يوجد الخلق هو سمى مفترى ولانها من كلامه فهي غير مخلوقه فنثبت ان اسماء الله غير مخلوقه واسماء الله سبحانه وتعالى هو سمى نفسه بها واسماء الله اسماء حق اسماء حقيقيه داله على صفاته ومعاني كماله عز وجل لله على معاني حقيقيه اتصف بها الرب عز وجل وهي اذا اطلقت اريد بها الله سبحانه وتعالى فاذا قلت يا احمان فقد دعوت الله واذا قلت يا رحيم لم تدع غير الله اطلاق المعتزله اصلا نتيجه بدعه ضلاله منكره عندهم وهي القول بخلق الايه القران فقالوا ايضا بخلق الاسماء والتزموا ان من يدعو الاسماء يدعو ان من ندعو الله في الحقيقه باسمه يدعو غير الله وهذا ضلال مبين ولا عد بالله حاولوا هم الزام من يناظرهم من اهل السنه لكن في الحقيقه ناظرهم بطريقتهم فوقع في التزامات قالوا اذا كتبنا كلمه الله في ورقه فاحترقت فهل احترق الله اجماع المسلمين ان ايه ان لم يقع ذلك وكلهم ملتزمين يعني ال ال, ال, ال كده الفريقين يعني ملتزمين اذا اسماء الله غيره لا ما يطلق هذا الكلام لا يطلق انها غيره لانها تفيد معنى منكر قبيح كفر ولياغه بالله لأن الأغلب العام إطلاق الأسماء وليس مواد الكلمة معنا كده ثم إن الكلمة لو كذبت في ورقة هو أحريقة الورقة فالورقة اللي احتبقت والكلمة بقيت أليس كده يعني لو قلنا الكتاب ده النسخة دي الحلقة من معلج القبول ده حق النقس يعني ده فضل عن كلام النقس ده إيه تحلقت النسخة دي فهل ترتب على ذلك إن كتاب النقس ولا الرجل عشان ألف كتاب فضل الكتاب موجود ما يلزمش من حرق ده ذا اذا كان في حق المخلوقين اللي قابل فعلا للزوال والمحو بالكليه كلامهم فاولى واولى ان كلام الله عز وجل ده احترق الورقه ما احترقش اه ايه اسم الرب عز وجل لان اسمه مش متوقف على كتابته في ايه في اوراق ولا ان دي اسماء لو لم يحفظها الناس لزال هذا الاسم وانما الله ثمن نفسه كذلك فكلام اللي هو ذكره هنا والتزم فيه إن يقال أن أسماء الله هي الله وأن اسمه هو المتمة وحيأتي يقوله الإسم هو المتمة وعينه وذاته التزام ما كان ينبغي أن يدخل فيه الصحيح أن يقال الإسم للمتمة وأن الله عز وجل له الأسماء المتمة وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله جسد تسمى إسم هل الصحابة فعلا تكلموا في الموضوع هذا في الإسم والمتمة ما تكلموش فعلا فيه لذلك أحسن الأقوال هو درجي الشيخ الإسلام التامع وترجيح الطبري قبل ذلك ان لا يطلق احد الاطلاقين لا يقال اسماء الله هي الله ولا يقال هي غيره ولكن يقال لله الاسماء الحسنى سبحانه وتعالى ونؤكد ان الاسم اذا اطلق اريد به الله اريد به الله عز وجل الاسماء تطلق يعني اذا قلنا يا رحمان فانما اردنا الله بهذا الاسم ندعون الله عز وجل واذا قلنا الرحمن ورزق السماء فقد عانينا ذكر يعني كقال ما قال الله عز وجل الرحمن ورزق السماء ف فالمعنى ان الله على العرش استوى اطلق الاسم واوريد به المسمى معانا كده لما تقول الاسم هو المسمى بلا شك من ل... من ل... يلزم منه معاني صحيحه زي ما قلنا ان لازم تقول ان تقول الاسم هو المسمى ان الكلمه نفسها هي المسمى لا الاسم هو الكلمه الداله على المسمى من جهل اسما من اسماء الله الحسنى هل يئثم بذلك ليس الامر على كل الاسماء على السواء والله اعلى واعلم بل الامر ده مرد الى علم يعني ما انتشر علمه بين المسلمين يلزم ان يتعلمه كل مسلم كالعليم والقدير والحكيم والرحمن الرحيم والاسماء الوارده فيما يلزم حفظه كالفاتحه والشهاده ونحو هذا فاسم اله والرب لابد ان يؤمن بها كل مسلم ويعلمها واما اذا جهل انسان اسم المقيد او معناه لم يكف لم ياسم لم يلزم ان ياسم بذلك والله اعلم هل يجوز ان يقول احناي الصحيح ان الانسان في الدعاء والثناء على الله عز وجل الفوز بما ورد في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ورد يا حنان وامنان في بعض الأحاديث ولذلك وعلى بعض التفسيرات في قوله وحنانا من لدن فينبغي أن يكون هذا الأمر في الدعاء على ما ورد كل قبل هذا الصف